إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تأثرون من رب العالمين أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَمْ تُمْدِهِنَّ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكْذِبُونَ فَلَوْلا فبلغت الحمقون وألتم حين إذ تظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلو لاألكم غير مدينين ترجعون 114. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما صحابي يمين، فسلام لك من أصحابي يمين، وأما إذا كان من المكذبين الضالين، فنزل من حميم، فنزل من حميم، وتصليت جحيم، فنزل من حميم.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 له ملك السماوات والأرض يحيي وينيت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباقر وهو بكل شيء عليم